بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين دافع من الله ذي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 كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ على أن نبدل خيرا منهم وما نَحْنُ نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون